بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يوش اي و يميت له ملك السماوات والارض يوش اي و يميت وهو على كل شيء قديب وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن والأول والأخ والظاهر والباطن وَهُوَ بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعول فيها وهو معكم, وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تمنون بصير والله بما تمنون بصير له ملك السماوات والارض له ملك السماوات والارض والى الله ترجعون ترجع يولج الليل في النهار ويولج نهار في الليل يُولج الليل في النهار ويُولج النهار في الليل وهو عليم بذات وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما ما جعلكم مستخلفين فيه؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرا كبيرا. <تصفيق> لا آمنوا منكم وأنفقوا لهم أيام كثيرة وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعونكم لتومنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 من الظلمات إلى النور هو الذي على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وإن الله بكم لرؤوف رحيم نَمُوا أَبِكُم لَرَبِّ الرَّحِيم وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ أَنْ تَنْهَوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ السموات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كأعظم درجة درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوهؤلاء وَكُلٌّ عَادَ الله ٱلْحُسْنَى وَكُلٌّ عَادَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن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 يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُم يوم تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُم قُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. نَقَتَ بِسْمِ النُّورِ كُمْ قِلَّةُ جُوَرَ رَأَكُمْ فَالْتَمِسُونُ نُورًا يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا غُنَانَقَتَ بِسْمِ النُّورِ كُمْ قِلَّةُ جُوَرَ نورا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم ور لله باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بسور له باب باطنه وَمَتَ وَظَاهِرُهُمْ مِنْ قِبَلِ الَّذِينَ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ يُنَادُونَهُمْ أَدْنَنَا مَعَكُمْ قَالُوا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وتربصتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فرية ولا من الذين كفروا فاليوم لا يؤخذ منكم فرية وَدٌّ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ مَأْوَاهُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يأني للذين آمَنُوا تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، وَلَا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، فقال عليهم الأمد، فقسّت قلوبهم. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من. 117. وقال عليهم الأمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 118. اعلموا أن الله يحيي بعد موتها أن الله يحيي الأرض بعد موتها الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن إن المصدقين والمصدقات وأقرب الله قضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات وَتِيَارَ كَمَا ظَهَرَ فَالحَسَنَ يُضاعفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ يَصْدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ونورهم والذين كفروا وكذبوا في آياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا في آياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا يا لعبوا وله وزينة وتفاخرون بينكم وتكاثر. يعلم أنما الفيات. يا لعبوا وله وزينة وتفاخرون بينكم وتكاثر. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه أقوى ثم ما يكون حكما وفي الاخره عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الاخره عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلى موفرة من ربكم وجن عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لَذِلَّ لَيْنَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُتِيهِ والله يَشَاءُ ذَلِكَ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ وَاللَّهُ الْفَضْلُ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في فم إلا في كتاب من قبل أن ندرأه إن ذلك عن الله يسير إن ذلك على الله يسير لكي لا تسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم لكي لا تسو على ما فاتكم بما والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل مستكين فاخو الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يرفضون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا وأنزلنا معه الكتاب والبيزان ليقوم الناس بالكسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا 117. الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 118. الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلْيَعْنِ الله مَنْ يَنْصُرُهُ وَأَبْسَلَهُ بِالْخَيْرِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ إِنَّ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذرريتهم النبوة والكتاب. ولقد أرسلنا فمنهم مهتد. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ فَمِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّ فَيْنَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ثُمَّ قَضَيْنَا عَلَىٰ أَتَتِ بِرُسُلِنَا وَقَضَيْنَا عَلَىٰ عِيسَى بْنِ مريم وآتيناه الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الإنجيل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ارتدعوها وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبان يتنب تدعوها ورهبان يتنب ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رواها حق رعايتها ورهبان يتنب تدعون كَتَذَلَّعَ عَلَيْهِمْ إلَّا الْتِغَارِ وَاللَّهِ فَمَغَوَّهَا حَقَّ رَعَيَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ أَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وكثيٌّ منهم فاسقون، وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ وآمنوا برسوله يُتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نُورًا تمشون به ويغفر لكم وآمنوا برسوله يُتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فالله وأن الفضل بيدي الله وأن الفضل بِيَدِ الله يأته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأن الفضل بيدي الله يأته من يشاء والله ذو الفضل العظيم